السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا الفضل العباس ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليسنا كنا معكم فنفوزا والله أو زي عظيم ودعته أسرار القضاء لشنادة رسمت له في لوحها المكنون حسموا يدي وهامه ضربوه في عمد الحدي فخر خير يا طقيني يا يا ومشى اليه الصبط ينعى كسرت الان ظهري يا اخي ومعيني أحبان سكبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي بل أعز حصوني لمن اللواء أعطيه ومن هو جامع شملي يا يا لاي وفيضك الزحاوام يقيني يا اخي اولست تسمح زينبا تدعوك ما يا حما يا اذا نهروني حاول ساي تسمع ما تقول سكينا عما يوم يا ويل اسرميا من العزاء للأم الفاقدة التي ربّت وتعبت لتلك الفاضل العزيزة من مبلغون أم البني هي هي هي يا تسال الركبا يا واه وان عن ابنائها واه في كربلا اوه اعزوه بنيني تاتي تاتي لعرض الطف تنظر زاوينا بين مضبعي ور اي يا يا هاويد وطعييني ولا جا ولا جا وهو انا أم ولجى يا يا يا على الغبره ولا جوع لما ماتها وها وها وبرض الغضري والله لما مات يا وي برض الغابري بعد بعد الأم لها عذا هو على من على ابو الفضل قمر العشيره تقل راحه راحه سموگيا تصفج علي يا يا ابن دوي ام راح يا ايات هموا ووم يعوا ابغيت راحه والله راحت عبتي وياك ويا ابو ابوك راحت يا هيات وعز يا اندفه ويا يا هي والله ضع عز مدفوان يا هي يا هي يا يا وي